وما أرسلنا قبلك إلَّا رجالا نوحِ إليهم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ تُمْ مَصْدَقَنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَذَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته المشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجذيه جهنم كذلك نجذي الظالمين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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهن بذكر الرحمن هم كافرون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 بل تأتيهم بغتة فتباهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخنوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن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 ولقد آتينا إبراهيم رسده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجبنا آباءنا لَهَا عابدين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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ عُصْنَاكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلّوا مُدْبِرِينَ تَجْعَلُهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين النات لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 قلنا يا نار كوني برداء وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعل الله من الأخثرين ونجينا هو ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا مِنَ لَدُنَّا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَفِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُم أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وعطان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قومة وإن فاسقين.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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجمال يسبحن والطير وكنا فاعلين وَعَلَّمَنَاهُ صَنعَةَ نَبَاتِ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَذْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا مُعْلِمًا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ ندى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجرنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَدَنُونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها بذروحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أم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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدب ينفلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شافصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا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 لا يسمعون حتيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس دل للكتب كما بدأنا أول قلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يلتها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أن لا إلهكم إلا هو واحد. فهل أنتم مسلمون؟